قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا نبغي هذه غضاعتنا رذت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزاب كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا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 شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتركون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوه ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لدوء من لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني فوك فلا تبكِ إذ ما كان نعمل